لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء على ان يتفقه في دينهم على ان يتعلم ما لا يسعه جهله هذا واجب لانك مخلوق لعباده الله ولا طريق الى معرفتها في العباده ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلمين يتفقه في الدين ما يتعلموا ما لا يسألهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنظل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات وحي الله الإخوة الكرام الذين معنا وحي الله الإخوة الكرام الذين معنا في الاستوديو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلي طاعته ومن الذين ينتفعون بما يسمعون إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة كنا قد توقفنا في المسائل في الجمع بين الصلاتين. وذكرنا مسائل الجمع بين الصلاتين لأجل السفر. وقلنا أن مذهب أبي حنيفة لا يرى الجمع لأجل السفر إلا في عرفته ومزدلفة خاصة. وذهب جمهور الفقهاء على جواز الجمع لأجل السفر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقلنا هذا هو الراجح. وذكرنا أيضا جواز الجمع لأجل المطر، وهذا قول جماهير أهل العلم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم. من المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك قلنا يجواز الجمع لأجل الوحل والوحل هو الطين الذي يحصل فيه أذية للناس ولو لم يكن ثمة مطر وقلنا أن هذا الراجح جوازه وهو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية خلافا للمذهب عند الشافعية وقول بعض فقهاء المالكية وقلنا أيضا أنه يجوز الجمع لأجل المرض وقلنا أن هذا هو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية خلافا للشافعية أليس كذلك؟ نعم ذكرنا هذا وذكرنا أدلة كل قول لكن اليوم الذي سوف نتحدث عنه ذكرنا أن الجمع لأجل المطر أن العلماء الذين قالوا بجواز الجمع لأجل المطر في تقديم الأولى يعني إذا صلى الظهر والعصر على القول بجوازها وذكرنا الخلاف هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر أجر المطر وقلنا الراجح والله أعلم جواز شريطته أن يوجد العذر أو يغلب على الظن وجود العذر في وقت الثانية وعلى هذا فالجمع بين المطر في الصيف لا لا وجه له لماذا لأن الوقت بين الظهر والعصر وقت طويل وبالتالي فإن المطر الذي يأتي في وقت الصيف كما نسميه سحابة صيف فليس ثمة مشقة ولكن إذا غلب على الظن في وجوده في الشتاء ويغلب انتشاره بحيث لا يستطيع الإنسان أن يرى الأفق من شدة المطر واستمر هذا الأمر بحيث يغلب على الظن استمراره إلى الليل فإن في هذا عذر يبيح له ترك الصلاة في أوقاتها وقد نقلنا قول عمر بن الخطاب أنه جمع بين الظهر والعصر في اللي... في وقت المطير وثبت عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء إذا جمع الأمراء في ليلة المطيرة جمع معهم فدل ذلك على أنه متى ما وجد العذر جاز لكن السؤال الذي هو نحن بصدد تفصيله هو القائلون بجواز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب هل يشترطون للجمع شروطا؟ هل يشترطون للجمع شروطا نقول نعم. ذكر جمهور الفقهاء أنه يشترط في الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغ في وقت المغرب أربع شروط. الشرط الأول قالوا يشترط وجود نية للجمع وجود نية للجمع. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. فقالوا لا يصح للإنسان أن يجمع إذا سلم من الأولى ولم يكن قد نوى أن يجمع من أول الصلاة فإنه لا يصح له أن يجمع واضح؟ فقالوا إنه إذا انتهت الصلاة الأولى ولم يكن قد نوى الجمع، فلا يجوز له أن يجمع لأن من شروط الجم النية لهما. النية لهما هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم إلا أن هؤلاء الائمه اختلفوا متى يجوز له ابتداء النية فذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب عليه أن ينوي الجم من ابتدائه للصلاة الأولى فإذا أراد أن يدخل ويكبر للمغرب فيجب أن ينوي المغرب والعشاء فيجب أن ينوي المغرب والعشاء وكذلك في السفر فإذا أراد أن يجمع فلا بد أن ينوي الجمع من ابتداء الأولى في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. وذهب الشافعي القائل بوجوب بوجوب نية الجمع قال لا يلزم أن ينوي الجمع من ابتداء الأولى لكن يشترط قبل انتهاء السلام من الأولى. فلو أنه نوى الجمع أثناء الصلاة الأولى فلا بأس أن يجمع. لكنهم اتفق الأئمة الثلاثة على أنه إن سلم من الأولى ولم يكن قد نوى الجمع فإنه لا يجمع هذا مذهب من مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن الجمع عمل والعمل يشترط فيه النية فإذا لم يكن ثمة نية فلا جمع بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل مرئ ما نوى والجواب على هذا. أن يقال إن أما كون الجمع عمل فهذا لا شك فيه الثاني وأما كون العام العمل لا بد فيه من نيه فهذا أيضا لا إشكال فيه لكن من اين لكم في هذا الحديث على أنه يشترط النية قبل انتهاء الأولى فإن الأصل أنه يجوز له أن يجمع فلا يصح أن, أن يصلي الثانية من غير نية الصلاة من غير نية الصلاة نية الفرض فإنه لا يصح له أما إذا أراد أن يجمع ونوى أن يصلي الثانية في وقت الأولى لوجود هذا العذر فإنه يصح له ذلك استدلوا أيضا القائلون بوجوب الجمع قالوا ولأنه تصلى الثانية اللي العشاء في وقت الأولى إما سهوا وإما لأجل الجمع فلا بد من التفريق بين ذلك بوجود النية الجواب على هذا أن يقال أما أن يفرق بالفرض والنفل أو السهوي والقصد فهذا لا بد فيه من نيه لكن ان لكم أن وجود النية في هذا لا بد فيه من ابتداء الصلاة الأولى أو عند ابتداء الصلاة الأولى أو قبل انتهاء السلام الأول ولهذا ذهب بعض فقهاء المالكية وبعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وقال وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد أنه لا بأس بالجمع بين الصلاتين ولو لم ينوي الجمع إلا بعد انتهاء من الأولى ولو لم ينوي الجمع إلا بعد انتهاء من الأولى ما دليلهم؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة وجمع بين الظهر والعصر في عرفة. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اخبر اصحابه انه من حين دخول في الصلاه نوى الجمع ولو كان ثمه واجب فلا بد من بيانه لان هذا مما يخفى فلا بد من توفر الدواعي لنقله ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى معه أصحابه ولم يكن يعلمون أنهم سوف يجمعون الظهر مع العصر لأنه لم يخبرهم إلا بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صلوا خذوا عني مناسككم، فلو كان ثمة نية لا بد من بيانها، فلا بد أن يبين ذلك للصحابة. فلما لم يبين ذلك للصحابة، دل على أن أصل الوجوب يحتاج إلى دليل ولا دليل. الأمر الثالث أنهم قالوا إن الجمع إن الجمع بين الصلاتين إنما هو جمع للوقت وليس وليس جمعًا لي لأجل الصلاة الأولى فإنما جاز أن يجمع الظهر والعصر لوجود العذر فصارت الوقت فصار الوقتان وقتا واحدة فإذا جاز له أن يصلي الثانية في وقت الأولى لوجود العذر فلا أثر حينئذ بوجود نية الجمع من عدمه لأن القصد إنما كان لأجل العذر وقد وجد وقد وجد وأنت ترى أن هذا الدليل قوي ولهذا نقل أبو العباس بن تيمية عن أحمد أنه سئل عن رجل صلى المغرب ثم خراد أن يخرج للسفر قبل مغيب الشفق قبل مغيب الشفق يعني قبل مغيب الحمرة فقال له أن يجمع فأحمد رحمه الله في السفر جوز له أن يصلي العشاء لأنه ناون السفر لأجل وجود الحاجة فدل ذلك على أنه لا يلزم وجود النية. هذه الشرط الأول ودل ذلك على أنه لا يلزم وعلى هذا, وعلى هذا فإذا صلى الإمام في صلاة المغرب مثلا ثم ظن أن المطر قبل دخوله قد توقف ثم لما صلى فلما سلم وجد المطر اشتد أشد مما كان عليه في قبل الدخول فعلى مذهب الجمهور هل له أن يجمع؟ ليس له أن يجمع وهذه مما تخفى على بعض الناس فإن بعضنا سيدا سلم الإمام وهو لم ينوي الجمع قالوا لو اجمع فعلى مذهب الجمهور هل له أن يجمع لا, لا يس له أن يجمع لأنه لم ينوي لن لأنه لم ينوي الجمع من ابتداء على مذهب الشافع على مذهب أحمد ومالك أو في أثنائه على مذهب الشافع والراجح أنه لا يشترط النية وعلى هذا فلو أن إماما سلم من الصلاة ولم يكن قد مطرة السماء فلما سلم قالوا له إن الشم إن المطر قد ازداد وإن لا نستطيع أن نخرج من مسجدنا فإنه يجوز حينئذ له أن يجمع وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إذا ثبت هذا فإن الشرط الثاني الذي ذكره جمهور الفقهاء في جواز الجمع في جواز الجمع بين العصري والظهري في وقت الأولى أو بين المغرب والعشاء في وقت الأولى قالوا الشرط الثاني قالوا الترتيب بين الصلاتين الترتيب بين الصلاتين فإذا أراد أن يصلي جمع تقديم فلا يصح أن يصلي العصر قبل الظهر ولا أن يصلي العشاء قبل المغرب وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة حتى الشافعي الذي يقول لا يجب الترتيب بين الصلوات في القضاء فإنه يوجب الترتيب في جمع التقديم إذن وعلى هذا فإنه لا صح لماذا فإنه لا يصح أن يصلي المغرب أن يصلي العشاء قبل المغرب ولا أن يصلي العصر قبل الظهر لأن الترتيب بين الصلاوات واجب وقد ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما في كان في غزوة الاحزاب قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجواءهم قبورهم نارا أو حشى الله أجواءهم وقبورهم نارا فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب فدل ذلك على وجوب الترتيب ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله قاتل قاتلهم الله فوالله ما كدت أن أصلي العصرة إلا فوالله ما كنت أن أصلي العصرة إلا قد خشيت أن تغرب الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليتها يعني أنا ما صليتها أنت أنت صليت يا عمر في وقتها أما أنا ما صليتها فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب وهذا هو الثابت وأما ما جاء عند النسائي أن النبي صلى المغرب ثم صلى بعدها العصر فهي رواية شاذة مخالفة لرواية الصحيحين ولا أول عليها ولا يمكن أن يقال هذا فعله مرة وفعلها مرة لأن غزوة الأحزاب مرة يقول ابن القيم رحمه الله واعلم ان بعض الناس اذا اراد ان يجد حديثين مختلفين قال فعل هذا مره وهذا مره وهذه حيله المضطر لا ليس هذا على اطلاقه لانك ربما لو تقول هذا مره وهذا مره يستلزم وقوع الحادث مرتين مع انها الغالب أنها منتفيه حسا اليس كذلك منتفيه حسا والله تبارك وتعالى اعلى واعلم اذا ثبت هذا فاما, فأما جمع التاخير فيما لو أراد أن يجمع جمع تأخير فهل يشترط فيه الترتيب مذهب الجمهور من المالكية والحنابل أن يشترط الترتيب في جمع التأخير كما يشترط الترتيب في جمع التقديم فقالوا لا يصح أن يصلي العشاء قبل المغرب في وقت العشاء إذا أخر وقت المغرب إلى وقت العشاء وهذا هو مذهب مالك وأحمد وذهب الشافعي إلى أنه إن جمع جمع تاخير فلا حرج أن يصلي العشاء ثم يصلي بعدها المغرب والراجح أنه لا يجوز له ذلك إلا في حالة واحدة ذكرناها نحن في مسألة الوقت فما هي يا يا أقول مسألة الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء قلنا الراجح ومذهب مالك وأحمد خلاف للشافي لا يصح له أن يصلي العشاء قبل المغرب إذا أراد أن يجمع جمعة أخر إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة ما هي, ما هي الجواب؟ وهي إذا خشي ضاق وقت الثانية فانه حينئذ يصلي الثانية ثم يصلي الأولى بعدها خوفا من أين؟ خوفا من أن لا يقع تقع الصلاتان كلهما في وقت غير وقتهما، وهذا أمر شبه إجماع عند أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الشرط الثالث في شروط الجمع قالوا الموالات بينهما، الموالات بينهما. اشترط ذلك المالكية والحنابلة والشافعية، فقالوا لا يصح أن يصلي العصر أظن أن يصلي الظهر. ثم يكون بينه وبين العصر فاصل فلو سلم مثلا وهو ناوي الجمع ثم سلم فإنه لا يصح له أن يؤخر الصلاة الثانية إذا كان جمع تقديم إذا كان جمع تقديم فإذا وجد فاصل بينهما فإنه لا يصح الجمع إذن وجد الفاصل بعذر أم بغير عذر وعلى هذا فقالوا لو أن إماما صلى المغرب وهو ناون للجمع ثم قال للجماعة ما رأيكم أن أجمع؟ قالوا لا قال بعض الجماعة نعم اجمع فاختلفوا فطال الفصل فصار الفصل مقدار آذان أو مقدار إقامة أو مقدار الصلاة فطال الفصل فإنهم قالوا لا يصح أن يجمع لأنه طال الفصل والأهم الثلاثي يقول إذا طال الفصل فمتى وجد الفصل وجد عذر أم لم يوجد عذر فلا يصح له أن يجمع لأنه مشترط ماذا؟ الموالات. واستدلوا على هذا بأن قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين جمع تقديم وفصل بينهما فدل ذلك على وجوب الموالات الثاني قالوا ولأن الثانية فرع عن الأولى ولأن الثانية تبع وفرع عن الأولى والأصل أن التبع يلحق المتبوع أن التابع يلحق المتبوع فإذا وجد الفصل فلم تكن هذه تابعة بل كانت أصلى فلم يصح الجمع إذن. هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور والقول الثاني هو قول لبعض فقهاء الشافعية والحنابلة وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمهم الله أنه قال لا يشترط الموالات بينهما لا يشترط الموالات بينهما فيجوز أن يصلي الظهر ثم يفصل بينهم فاصل فيصلي العصر ويجوز أن يصلي المغرب ثم يفصل بينهم فاصل فيصلي العشاء قال وهو منصوص كلام أليم من أحمد وهذا القول أظهر واستدل على ذلك أصحاب هذا القول بأدلة فقالوا إن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى لم يكن لأن الثانية فرع عن الأولى أو لأن الثانية تابع عن الأولى ولكن لان الثانيه وقتها هو وقت الاولى فاذا جاز ان يصلي الاولى في اي وقت شاء ما دامت في وقت الاولى فلو ان يصلي الثانيه متى شاء في ما دامت في وقت الاولى وانت ترى ان هذا الدليل قوي فاذا جاز ان يصلي الظهر في وقت الظهر في اول الوقت او أو, او قريبا من اخره جازع ذلك، فكذلك يجوز أن يصلي الثانية في وقت الأولى شريطة يخرج وقت الترتيب شريطة الترتيب بينهما والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فإننا نقول ما في ذلك غاية ما في ذلك هو الفعل، والفعل لا يدل على الوجوب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ولهذا فإن الراجح والله علم أنه لا يشترط الموالات لكن ومع القول بقوة أنه لا يشترط الموالات لكن لا ينبغي التهاون في مثل هذا الأمر لأن غالب أهل العلم على هذا القول فإن بعض الناس يصلي مثلا وهو مسافر يصلي الظهر في وقتها أو يصلي العشاء المغرب في وقتها ثم بعد ذلك يجلس ثم يقول لصاحبي ما رأيك أن نجمع لأنني أريد أن أنام أو أخلد للنوم فنقول الأولى أن يكون ذلك إلا في الضيق وقت ضيق يعني في حاجة ماسة لأجل جمع مثل أن يأن لا يظن أنه يجوز له الجامع فقاله صاحبه بعد أن جاء وخشى أن يفوق سوقت الثانية بشدة إرهاقي وتعبه أو أراد أن يسافر بعد ذلك أو غير ذلك من الأعذار فحينئذ لا بأس أن يصلي والراجح أنه لا يشترط الموالات ومما يدل على عدم وجود عدم الموالات ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أنه ردف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله خلفه فلما نزل في الشعب بعد عرفه فتوضا وضوءا ليس بالبالغ فقال يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال فلما نزلنا مزدلفته أسبغ الوضوء فصلى المغرب ثم أمر براحلتي فأنزلها ثم صلى بعد العشاء وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فدل ذلك على عدم الموال لكن الراجح أن هذا الدليل إنما يصلح في الموالات بين الصلاتين في وقت الثانية وليس في وقت الأولى ولهذا ذهب جمهور الفقهاء خلافا للشافئية انه خلافا لبعض انه لا بأس بترك الموالات في وقت الثانية والخلاف انما هو في وقت الخلاف القوي انما هو في وقت الأولى والراجح والله تبارك وتعالى اعلى واعلم انه لا يشترط الموالات لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية والله تبارك وتعالى اعلى واعلم اذا ثبت هذا ايهالي Be fulfil فان الراجع ما الذي اشترطوا في الجم اشترطوا النية لا ما بالنية صح الراجح جوازه جواز عدم النية الصحيح الترتيب والثاني لا وجود العذر الثاني وجود العذر ما هو وجود العذر أما وجود العذر فإنه متى ما وجد العذر للذي يبيح الذي يبيح للجنب لوقت الثاني أن يبيحوا الجمع في الثانيه لوقت الأولى فإنه متى ما وجد العذر جاز أما اشتراط وهذا الشرط الرابع عند بعضهم أنهم قالوا وهو ماذا بالحنابلة والشافعية قالوا يشترط وجود العذر قبل ايش قبل الانتهاء من, من الأولى وجود العذر قبل انتهاء من الأولى وعلى هذا هذا قول الحنابلة والشافعية فعلى هذا فقالوا لو انه نوى الجم نوى الجم في ابتداء الصلاة الاولى فلما سلم لم تكن السماء ممطرة وليس ثمة وحل فانه هل يجوز له ان يجمع قالوا لا يجوز له ان يجمع فلو وجد العذر فلما كبر للسنة مثلا وجد المطر قالوا لا يصح الجم لماذا لانه لم يوجد العذر والثاني لا نفصل بفاصل فصل بفاصل اشترط الموانع هذا مذهب الشافعيه والحنابلة والقول الثاني في المساله انه لا يشترط وجود العذر في ابتداء الاولى ولا عند الانتهاء من الاولى والراجح انه متى ما وجد العذر الذي يبيح معه ترك الصلاه في وقت الثانيه فلا بأس أن يجمع في الثانية متى ما موجة العذر وعلى هذا فإننا نقول أنه هب أن المطر قد وقف هب أن المطر قد توقف لكن هناك عذر آخر غير المطر وهو الوحل وقد قلنا أن الراجح وهو ماذا بالحنابل وقول عند فقهاء المالكية جواز الجمع لأجل الوحل خلاف للشافعية فإنه يجوز فلا ربما توقف المطر لكن لكن الوحل باق ولو علم أو غلب على ظن أن خاصة في وقت الشتاء وغلب على ظن أن توقفه إنما هو توقف معتاد ثم يعاود المطر فلا حرج أن يجمع بينهما على الراجح وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم وقد رجحه بعض فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية إذن شروط الحنابلة والشافعية كم؟ أربعة النية الثاني الترتيب الثالث الموالاه الرابع وجود العذر قبل الانتهاء من الأولى وعلى الراجح فإن الشرط إنما هو ثنان هو وجود الترتيب والثاني وجود مطلق العذر الذي يبيح معه صلاة الثانية في وقت الأولى فإذا لم يوجد العذر فلا يصح واضح إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول بعدما ذكرنا الجمع لأجل السفر والجمع لأجل المطر والجمع لأجل المرض والجمع لأجل الوحل والجمع إنما بقي القسم الخامس خامس وهو الجمع لأجل الخوف الجمع لأجل الخوف هل يجوز للإنسان أن يجمع لأجل الخوف؟ مثال الآن يوجد عند إخوان في سوريا مثلا الذين يقصفون ليلا ونهارا ويخافون من دخول بعض الشبيحة عليهم أو بعض الذين يريدون هتك أعراضهم فيخشون فهم حذرون قلقون فهل لهم في بعض الفترات ليس على الإطلاق في بعض الفترات أن يجمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء خوفا من منهم أو خوفا من أن يباغتوهم ولا يستطيعون الهروب فهل لهم ذلك أو أنهم لأجل أن يستعدوا فنقول ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعية إلى أنه لا يجوز الجمع لأجل الخوف قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع لأجل الخوف ولم يثبت دليل بخصوصه قالوا فما تقولون في قول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر فكيف تقولون قالوا إن قوله من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر إنما كان ذلك لأجل العذر عذر المرض لأجل العذر إنما هو لأجل عذر المرض وليس لأجل أمر آخر فما كان كذلك فإنه لا يجوز فالجواب على هذا قلنا أن تقييده لأجل المرض محل نظر وذلك لأن هذا يحتاج إلى دليل ولهذا عندما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته ولهذا فإن القاعدة التي جازت أن يجمع لها هو وجود الحرج وجود الحرج وعلى هذا فمتى وجد الحرج الذي يشق معه أن يصلي الصلاه في كل وقت لوقتها فإنه يجوز حينئذ أن يجمع وعلى هذا فمتى وجد الحرج الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة أو يبيح له الجمع في مثل المطر أو مثل المرض فإن ثمة أعدار أشد من المرض ولهذا فإننا نقول حينئذ أن المناطق واحد وهو العذر ولكن تطشأن في تطبيقه وعلى هذا فالقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة إلى أنهم قالوا يجوز الجمع لأجل الخوف يجوز الجم لأجل الخوف لأن الخوف عذر وقد قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر وجه الاله قالوا فلما قال من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر دل على أن الخوف والسفر والمرض والمطر أعذار يباح لها أعذار يباح لها الجم بين الصلاتين وأنت ترى أن هذا القول قوي كما ترى وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله إلا أن الحنابلة إلا أن الحنابلة قيد الخوف بأعذار محصورة كما أنهم قيدوا الأعذار بأشياء محصورة وعلى هذا فإنهم لا يرون مطلق الخوف إنما الخوف الذي يخاف على نفسه إيش؟ على نفسه أو ولده أو ماله أو هلاك قريبه والمسألة الأخرى وهذا هو الراجح والله أعلم المسألة الأخرى الجمع لأجل الحاجة الجمع لأجل ماذا؟ الحاجة هل يجوز للإنسان أن يجمع لأجل الحاجة؟ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز له أن يجمع إلا بأعذار محصورة كل مذهب قيدها بعدد وقالوا إن الشغل والحاجة ليست بعذر وعلى هذا فلا يجوز له أن يجمع مطلقا ودليلهم في هذا قالوا لأن الأصل أن الصلاة إنما شرعت بأوقاتها وهذا أمر مفروض على الأمة. إن الصلاة كانت على مؤمن الكتابا موقوتا فلا نخرج من هذا الأصل ولا عن هذا الأصل إلا بدليل ثابت كثبوت الشمس، وإلا فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو بقاء الوقت على ما هو عليه. والقول الثاني هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه يجوز له الجام لاجل الشغل والعذر الشغل والعذر الحاجة. يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله وأوسع وأعلم أو قال وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين هو مذهب الإمام أحمد فإنه يجوز الجمع لأجل الشغل والحاجة إذا ثبت هذا إذا ثبت هذا فإن الحنابلة فإن الحنابلة القائلين بجواز الجمع لأجل الشغل والحاجة لم يطلقوه إنما جعلوا الحاجة فيه أمور محصورة. أمور محصورة ولهذا نستطيع أن نقول إن الجمع بين الصلاتين هل هي لأعذار محصورة أم لأعذار موصوفة, موصوفة. العذر الوصفي متى ما وجد العذر؟ فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على اختلاف بينهم ما هذا العذر أنها لا بد أن تكون محصورة والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض فقهاء الشافعية وهو قول ابن سيرين وابن المنذر وهو اختيار عبد العباس بن تيمية وقول القفّال والشاشي من فقهاء الشافعية وأبو علي بن أبي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية قالوا بجواز الجمع لأجل الحاجة والشغل وليس الأمر لأجل الحصر متى ما وجدت الحاجة فإنه ويشق تركها فإنه يجوز له حينئذ أن يجمع قالوا وهو قول ابن عباس وابي هريره قالوا من أين لكم قول ابن عباس؟ قالوا بما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس حتى غربت الشمس وخرجت النجوم. ابن عباس الآن يخطب. قبل حتى غربت الشمس أنا قبل العصر قبل مغيب الشفق عفوا قبل مغيب الشمس. قال خطبنا ابن عباس قبل أن تغرب الشمس حتى غربت الشمس وحتى خرجت النجوم. فخرج رجل من تيمن يقول الصلاة الصلاة يا ابن عباس الصلاة الصلاة يا ابن عباس فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك أتعلمني بالسنة لا أم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدر ما قال ابن عباس فذهبت إلى أبي هريرة فاخبرته خبر ابن عباس فقال صدى قبل عباس وجه الدلالة أن ابن عباس جمع لأجل حاجة التعليم الذي يخشى معه أن يتفرق الناس ولا يسمعوا علمه فإذا كان الجمع لأجل العلم وخوف من ثواتي هذا الأمر فدل ذلك على أنه لا بأس للجمع لوجود الحاجة وهذا القول قوي كما ترى لكن لكن يجب أن لا يقدر العذر إلا أهل العلم حتى لا يقع الناس في حيص بيص وحتى لا يخالف ما هو مجمع عليه وهو الصلاة لوقتها ولأجل هذا مسألة الأعذار والجمع ما هو إنما اختلف العلماء فيه بسبب حديث ابن عباس ما هو حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والإشاء من غير خوف ولا سفر هذه رواية مالك وسفيان بن عيينة وزهير بن معاوية وهشام بن سعد كلهم عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن أبي عباس ورواها حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلف من غير خوف ولا مطر ولهذا ذهب مالك إلى الصحيح هو وجود السفر وليس المطر وليس المطر وهو اختيار البيهقي رحمه الله وأبو العباس بن تيمية يرجح الجميع وأنها روايتان ثابتتان فإن القول قول ابن عباس مرة رواه بهذا اللفظ ومرة الرواها بهذا اللفظ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على كل هذا الحديث قال عمرو بن دينار لأبي الشعثاء في رواية ابن عباس قال ما أراد إلى ذلك؟ أو قال سعيد بن جبير بن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته من القائل؟ ابن عباس اختلف العلماء في هذا اللفظ ما هو العذر؟ ما هو العذر؟ أجمع العلماء اسمع أجمع العلماء على أنه لم يجمع صلى الله عليه وسلم من غير عذر وأما من يجمع الصلاة من غير عذر فقد أتى كبيره من كبائر الذنوب فلا بد أن تصل الصلاة الظهر بوقتها والعصر بوقتها والمغرب بوقتها والعشاء بوقتها إلا لأجل العذر ولكن مختلف بأجل هذا العذر في حديث ابن عباس فذهب, فذهب الترمذي رحمه الله إلى أن حديث ابن عباس أنه منسوخ وأنه لا يعمل به ولهذا قال وكل حديث ذكرته في كتابي هذا فقوى معمول به وقد, عمله ب... وقد عمل به أهل العلم إلا حديثا عمل به أهل العلم إلا حديثين حديث الأول حديث ابن عباس يعني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني حديث جابر إمن شرب الخمر فجلدوه فان شرب فجلدوه فان شرب فاجلدوه فإن شربها فاقتلوا شرب في الرابعه قال فإنهم لم يعملوا به وقد خالف الترمذي رحمه الله كثير من أهل العلم فقد قال النووي رحمه الله ليس كما قال فإن الخلاف في هذا أمر معلوم معشهود وعلى هذا فإن القول بأنه منسوخ واحتاج إلى دليل وليس كل دعوة تقبل إلا ببرهان ودليل الأمر الثاني الذين كيف جمع رسولنا العذر ذهب مالك والشافع إلى أن العذر إنما هو لأجل المطر مالك والشافع يقول إن العذر لأجل المطر طيب كيف هذا؟ وفي حديث حبيبنا بثابت ثابت عن سعيد من جوهر عن ابن العسل من, من غير خوف ولا مطر قالوا إن الرواية الصحيحة عن ابن عباس إنما هي رواية مالك وهشام بن سعد وسفيان بن عيينة وزهير بن معاوية وغيرهم كلهم عن محمد بن مسلم بن تدرس المكي المسمى بأبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير العلم بعباس من غير خوف ولا سفر وأن رواية من غير خوف ولا مطر رواية منكرة خالف فيها حبيب بن أبي ثابت خاصة أن حبيب بن أبي ثابت وإن كان ثقة إلا أنه يخالف الثقات احيانا ولربما روى عن الثقات ما لم يسمع منهم كما هو معروف عن بما يسمى بالمرسل بم الخفي والقول الثاني قالوا أنه لا يصح تخطئة الراوي من غير حجة ولا برهان فإن الراوي عن ابن عباس قد جاء عنه بلفظين من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر لأنه كيف يقول بالمدينة من غير خوف ولا سفر كيف يكون بالمدينة ومن غير خوف ولا سفر قطعا أنه غير مسافر أليس كذلك؟ قالوا نعم ولكن هكذا جاء عن ابن عباس نقول الأقرب الذي أظهر لي والله أعلم أنه وإن كانت رواية محمد بن مسلم تدرس المكي أصح لكن لا يعني أن رواية حبيب بن عثامد ليست بذلك لأن ابن عباس إنما قال ذلك من غير من فهمه والذي فهمه أنه لم يكن ثمة مطر والله تبارك وتعالى أعلم ولهذا قال ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته القول الثاني الثالث في حديث ابن عباس قالوا إنما جمع لأجل المرض لأجل إيش المرض وهذا اختاره الخطابي اختاره الخطابي والأقرب الله أعلم أنه يحتاج إلى دليل فإذا وجد المرض في حق الرسول هل يجوز له أن يجمع لأجل مرضه هو فالقول هذا فيه بعد فالراجح والله أعلم أنه ليس لأجل المرض لأنه المرض لم يعرف في عهد الرسول مرض عم الصحابة إلا في أول الإسلام حينما هاجر المسلمون من المكة إلى المدينة فاجتوى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حول حماها إلى الجحفة وابن عباس هو الذي أدرك الجمع وابن عباس إنما كان صغيرا فلا يمكن أن يقول يقول أنه رسول جمع وقد أدرك ذلك والمرض الذي أصاب المدينة إنما كان ذلك في أول هل وليس في آخره وابن عباس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يناهز الاحتلام فيبعد أن يكون ذلك فيه مرض عام إلا في أول الهجرة ولم يكن ابن عباس قد حضرها فدل على أن القول بأن ذلك لأجل المرض محل نظر الأمر الرادع قالوا قالوا إنه إنما المراد بالجمح هو الجمع الصوري ما هو الجمع الصوري؟ أن يؤخر الظهر إلى قبيل العصر فإذا سلم قد دخل وقت العصر فيصلي العصر فيصلي فحين إذ يسلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها وقالوا ومما يدل على ذلك ما رواه عمر بن دينار عن أبي الشعثاء قال لعله أخر الظهر إلى وقت الأصل فصلى وجمعهما جميعا وأخر المغرب إلى قريبا من وقت العشاء فجمع بينهما قريبا قال لعله وهذا ليس فيه ما يدل بدليل أن أبا الشعثاء نفسه أن أبا الشعثاء نفسه سأله أيوب كما عند البخاري ايوب السختياني قال لعله في ليلة مطيرة قال عسى فهذا يدل على أن أبا الشعتى لم يحفظ عن ابن عباس أنه لأجل المطر ولا لأجل, ولا لأجل الجمع الصوري فدل ذلك على أن ما ذلك فهم فهمه أمره بالدنار على بالشعتى فدل ذلك على أن هذا يحتاج إلى دليل ثم إن الحرج أي حرج الحرج في الجمع الصوري أشد فيقال لنا لا تخرجوا إلا في مثل هذا الوقت فإن ذلك في حرج عليهم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ولهذا فإن الجمع إنما جوز لأجل رفع الحرج فإذا قيل لهم لا تجمعوا الا جمعا صوريا فإن الحرج في هذا الجمع وليس في وجوده فلهذا كونه لا يشرع لهم من باب أهوا عليهم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخر صلاة العشاء قال حتى نام من في المسجد وقال إنه لوقته لولا ان شق على أمتي فكيف يقال أن هذه المشقة هي أراد الله أحجمتها إنما هي الحرج أليس كذلك؟ إنما هي الحرج والله المستعان ولهذا فالذي أظهر والله أعلم أن, أن القول لأنه جمع الصوري وإن استحسنه القرطبي والصنعاني والشوكاني فإن القول وهو قول الحنيفية فإن القول فيه بعد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم العبر الخامس إنما قالوا إنما جمع لأجل الحاجة حاجة الحاجة وجودها متى ما وجدت جمع وهذا هو الحرج الذي أراد أن, يحري أن يرفع أمته منه وأن يرفع الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا هو ظاهر قول ابن عباس فإنه رحمه الله ورضي عنه جمع لأجل التعليم فدل ذلك على أنه وقد استدل على هذا الجمع وهو للتعليم بفعله صلى الله عليه وسلم حينما جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر فدل ذلك على أن الجمع إنما هو لأجل العذر وهذا هو قول ابن سيرين وابن المنذر وهذا هو قول ابن سيرين وابن المنذر وظاهر كلام النووي واختيار ابن عباس ابن تيمية وهو ظاهر قول ابن عباس وأبي هريرة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهذا هو الراجح ما هو الراجح أنه وجود العذر فمتى وجد عذر يخشى ألا يصلي الوقت الثاني في وقتها مع اكتمال حرصه ودواعي ذلك فإنه لا باش وعلى هذا فإننا نقول الأطباء الذين يقومون بالعمليات الجراحية التي احيانا تستغرق أكثر من عشر ساعات أو تستغرق أكثر من ست ساعات إذا دخلوا غرفة العملية الساعة الحادي عشر صباحا مثلا وهم يعلمون أنهم لن يصلوا الظهر في وقتها فلا مانع لديهم ولو كانوا مقيمين أن يؤخروا صلاه الظهر إلى وقت العصر وإذا دخلوا غرفة العمليات الساعة الواحدة ظهرا ويغلب على ظنهم أن العملية سوف تبقى عشر ساعات أو ست ساعات حتى ربما يخرج وقت العصر فإننا نقول لا للأطباء والفريق الطبي أن يصلي الظهر والعصر جمعا تقديم من غير قصر لأنهم مقيمون فيجمعوا الظهر والعصر في وقت الأولى ولا يؤخروا صلاة العصر حتى يخرج وقتها. وكذلك نقول للطلبة الذين يدخلون غرفة الامتحانات أو مكان الاختبارات الدراسية ويشك مع ذلك تغيير الجدول لأنهم ربما يعيشون في بلاد غير بلاد إسلامي ولا يبالون. فإننا نقول لهم إذا كنتم سوف تدخلون الامتحان الساعة الواحدة والثالثة فلا حرج أن تصلوا الظهر والعصر جمع تقديم حتى تصل حتى لا تخرجوا صلاة العصر عن وقتها وهذا يدلك على أن الامتحانات تتكرر كل يوم ولا وإنه لا, لا تتكرر ولهذا جاز جوز الجمعة للحاجة شريطة أن لا يكون دائما ولهذا هذا اختيار ابن تيمي فإنه جوز للخباز الذي يخبز وقد استعد بأجينه وقد أشعل تنوره فيخشى أن يذهب الحطب بلا فائدة فقال لا مانع أن يجمع بين الظهر والأصف جمع تقديم قبل أن يحتمي هذا التنور فإذا كان كذلك فهذا يدل على جوازه في حق بعض الناس بعض الناس مريض في أرق أتاه أرق فهو لم ينم يوم كامل وهو طالب أعزب في شقته أو طالب اثنين ثلاثة في شقتهم وقد استمر يوم ونصف أو يوم كامل لم يناموا فإنهم لما أذن صلاة الظهر فإنهم يخشون هم سوف ينامون فيخشون أنهم لو ناموا لم يوقظهم أحد أو ربما لم يسمعوا أي منبه فهل لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمع تقديم لأجل الحالة المرضية أو لأجل الحالة الطارئة في حقهما هل لهم ذلك؟ الأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنهم يجوز لهم ذلك وهذا قول لبعض فقهاء الحنابلة أنهم إذا خشوا أن تفوت وقت الثانية بسبب النوم الذي يصعب معه القيام فإنهم يجوز لهم ذلك أما من كان وإن كان تعبا لكن يستطيع أن يقوم أو يغلب على ظن أنه يقوم أو يجد أحدا يوقظه فإنه لا ينبغي له أن يتساهل يتساهل في مثل هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم طيب لا إذا كان الأمر دائم لا يجوز له أن يصلي نعم الخباس لا يجوز له أن دائما يشعل تنوره في هذا الوقت لا يجوز له لكن افترض أنه مرة من المرات أشعلها أو أجز أن يشعلها قبل الصلاة حتى اشتعلت بعد الصلاة بعد الأذان ويخشى أن يلهب نقول حينئذ هذه فترة عذر احيانا ليس على الاطلاق مثل غرفه العمليات دائما عنده عمليه بهذا الوقت ما ليس عنده دائما بهذا الطريقة ولهذا الاحذار اذا كانت دائمه فإنها لا يصح مثل الذين عندهم المطر يوميا يوميا مطر على الذين على خط الاستواء مثلا او على احد خطوط الطول والعرض في الكره الارضيه دائما المطر عندهم حتى اصبح الامر عندهم اعتياد هل نقول هم يجمعوا دائما لا لأن هذا مدأت إلى أن تغير الصلاة عن وقاتها ولهذا فرق كبير بين العذر الدائم وبين العذر الطارئ وبين المشقة المعتادة والمشقة غير المعتادة فأما هؤلاء أصحاب البلد الذين المطر عندهم يوميا فاصلحت هذه مشقة عندهم معتادة وغير معتادة معتادة فبالتالي لا يجوز لهم ولهذا تجد أن ألبستهم فيها طريقة مؤينة لا يضيرهم ولا يشق عليهم وجود المطاع أليس كذلك؟ فهذا لا يجوز لهم أن يجمعوا لأن جمعهم على سبيل الدوام مدعى إلى تغير الصلاة عن أوقاتها لا في هذا كفاية وحين إذ نكون قد انتهينا من باب صلاة الجمع بين الصلاتين ولعلنا إن شاء الله في درس قادم نتحدث عن صلاة المسافر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إلى ذلكم نكون قد انتهينا من باب الجمع بين الصلاتين وإن شاء الله سوف يكون هناك حلقة قادمة نتحدث فيها عن مسألة السفر والحد فيه وبعض المسائل المتعلقة بهذه المسائل نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن نستميحكم العذر ونقول لكم إلى لقاء يتجدد معكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرهم الالباب جميع المخلفين ان دينه دينهم وان في دينه كل واحد من الرجال والنساء على ان في دينه على ان يتعلم ما لا يساله جهلا فلنفاجئ لانك مخلوق لعباده الله ولا طريق الى معنى فساد العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم ما تفرق الدين